إِنَّ مَنْ يُؤْمِنُوا مَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا معه وَإِذَا الله سبحانه الرحيم لا, <تصفيق> <لا> قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّنُونَ مِنْكُمْ لِغَامًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَامُونَ riebern <تصيبهم> فتنة Fi nätoden arie قَدْ يَعْلَّمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذين نزل الفوطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك ور لشيء فقد ترى موت